بسم الله الرحمن الرحيم افلام صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا مما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا, فجاءها بأسنا بياتا أو هم قاموا فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إلا امرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون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 ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم, لا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسه واريسا وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم ينذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لأريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين لَا للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الأمر ربي بالقسط وأقيموا مجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولي من دون الله انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين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 قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا, وأن تشركوا بالله ما لم ننزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاءت أَأَجَلُهُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُلَذَائِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا أَوْ كَلَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْكِتَابِ حتى إِذَا جاءتهم غسل لا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركم فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد, لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم الا الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيمامهم. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا لا الله برحمة ادخلوا الجنه لا خوف عليكم الجنة لا خوف عليكم ولا ان أنتم تحزنون، ولادة أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا, علينا من المغاي أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل أو نردف نعمل غير الذي كنا نعمل خذ هذا انفسهم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 الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 أعلموا من الله ما لا تعلمون هو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكلبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 أو عجبتم أن جذاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تعدنا فأتينا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها, سميتموها أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناه الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين والى فمود أخاه صانحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينتم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله, تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ عذاب أليم وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخْذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً تَتَخْذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُطَاءً فَذَكُرُوا أَلاَّ اللَّهُ وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فعقلوا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جافمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعمدوا الله ما لكم من إله غيره قَدْ جاءتكم بَيِّنَةٌ من رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الكيل وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبَخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وهو خير الحاكمين قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء, إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون أَهْلَهَا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 ولو أن أهل القراء منو واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القراء يأتيهم بأس بياتا وهم نائمون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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنون ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وَإِنْ وجدنا أكثرهم لفاسقين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 قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَعْبَأُ ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فما لا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين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 وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك. قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك ذك كَشَفْتَ عن الرجز لنؤمنن لك. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها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 وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبعيكم إلهم وهو فضلكم على العالمين وإلآن انجيناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يسونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلداء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات, ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاعَلَهُ دَكَهُ وَخَرَّ رَبُّ مُوسَى صَعِقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّي صَطَفْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا له فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمَوْ قَوْمَكَ يَأْخُنُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق وإن يروا كل آيَةٍ لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرفد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كلبوا بِآيَاتِنَا وكانوا عنها غافلين والذين كلبوا بِآيَاتِنَا ولقاء الْآخِرَةِ حبطت أَعْمَالُهُمْ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 ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَلَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُوهُ إلَيْهِ قَالَ بْنَ أُمَمَ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءُ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءُ أَوَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا والذين عملوا من بعدها إن ربك من بعدنا لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح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 إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الآخرة إنا هدنا إليك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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك, أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعرضون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا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 فلما عتوا عَنْهُ نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تألن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث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 بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها واذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا قَدَّرَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسى وَأَنَّ عَسى أَن يَكُونَ قَدْ قُدِّرَ أَجَلُهُمْ فَبِأَنِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء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 فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوُ عَلَّ النَّاهِرَيْنِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا دَعَا وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا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 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمفالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت وإذا قرأ القرآن له لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته